تظلي بعض اللي عايز موجود في الفم يعني واحد ملوش فم فلا ينتظر منه كلام يبقى لو دي الفم لو دي الاسنان لو دي الاسنان يقول لك الحروف هتبقى كانوسه هتبقى داخله في الحلق لو دي مش انقفه لو دي نحال صوتي لو دي نهار لو دي لابد إن الأذن تتلقى علشان نزدت إن فيه إيه؟ كلام هذه الدواجة متعلقة بالمخلوق وزي ما قلنا لما بنقرب مثلا لمكان فيه إرسال سواء إذاع أو تلفاز أو شيء من ان الرقيب في مطرح اخذ غلطصايه وعرضه سياسي اسمع كده جاب ارسال طلع منه كلام الله اتكلم من غير فم من غير لسان من غير لازم نقولها ميكروفون تسجيل الاس ال كايز كان مخلوط صغر عنده الكلام نزول اللوازم انني قيطت نفسي بهم واهليه المثل الاعلى في السماوات والكواكب يبقى سبحانه وتعالى بيتكلم وليس هناك من هذه اللوازم ايه الفاصل لا يوجد ما ينزل النزول بيقت الرايت اليوم هيبقى 12 و10 ثواني مشيت شويه لغايه هيبقى عندي ثاني مشيت شويه في طنطا وراهم بعدها مشيت شويه في اسكندريه بقى 8 وهكذا وطبعا في بين الاشياء دي تداخل هو عايز منك مكان تاني انتهى الثلث ده يبقى طلع وبعد كده مكان تاني نزل طلع نزل طلع نزل ايه ده شوف قله الادب هو بيستخدم العقل علشان يرد النص النص and yeah. كيفية. لأن الجنة صلى الله عليه وآله وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا سبحانه إلى سماء الدنيا. وأعلمنا مع ذلك أنه ينزل. والله جل وعلا لم ونكنب غير مكلفين برصف الكيفية إنما مكلفين بالإيمان كما يدريه المتعالى بي ونخف عند المصوص لا نفضيها ولا نرسفها لها ونحن احنا اه نحو البنة لانه واحد الناس بيقول احنا بيقول اهو الصفة معلومة. يعني نقول اليد احنا عرفين جد? لما نقول النزول احفو عرف النزول. نقول الضحي احفو الضحي. لما نقول الوجه احفو الوجه. لما نقول نقول اصابع في الاصابع لما نقول الامل في الامل يبقى اخر صفه اللي ذكرت معلومه ليه بقى غير بيقول ايه ان الصفه نوصعه لو ال لما اتفضل الامر اللي بقى في اليد بقى ما فيش يد بقى ما فيش وقت لذلك اللي بيأول دي وبتفضل فيها يعبدوا عجمان واللي بيشهد والله انا نؤمن باليد يد كيات عين كعين وجه بوجه نزول كنزول يبقى المشكل يعبدوا صنع هنا التفوير في الكيفية أما لو سنقت رأيك يفور الصفر يبقى دمنا مفوضة من أهل الطلاب عشان تاخد بالك في الكلفية <تصفيق> لكن الصفة اللي ممكن تكون معلومة نحن نزبطه اليد لله لكن على ما يزبطه يبقى له يد له وجه ولذلك اللي ما بيزبطش صفة الكلام بيزبط عكسه اللي ما بتكلمش عندنا بتسميه ايه؟ أفرس يبقى صفع اللي ما بيشوفش عندنا بتسميه ايه؟ أعمل اللي ملوش إيد أو رجل بيبقى له مشلول أو مقصور يبقى عام فيه فكيف تصف الله عالم بصفع توحي بالعين إذا نفت صفة الزيون كما يشاء وكما وصفه إياه أصول فما بين صزمة المخلوب وصزمة الخالف كما بين ذات المخلوب ومين ذات الخالف ذات المخلوب تفتقد إلى العجز إلى الفقر إلى العوز إلى الحفز تفتقد إلى صفات كثيرة الله فيك جلد سيراه ليس له شيء هذه اللوذه فهو الرمي اذا لكن ما ياتينا انما هو عرض يبقى لا يبيع يرمز الانسان نفسه الشيء للزواج حيان صفات الملك انما ينزل لنفسه بما كان سماه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر. فقال إنكم سترون ربك كما يا رب. انكم سترون الربان. كما ترون الربان. لا ترونونا في الوية يعني ما يتقف في زحر. انت واقف كده شايفونت في مكانك. فوق. مش هكو انت بوها كده ولا يعني يلبس على ايضا الشكل. كاميرا كما ترى الخطه ايه دي اجند ده لا خاطئ حاجه كمان في قبل الايه تعالى في شق الصار كانه ان الرب ينظر الى جماع جول يبقى هنا عدم النظر الى رؤيه الرحمن حلمه وجه أردنا سبحانه في الجنة أعلى أعوال النهي ما رأى أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه أردنا سبحانه قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسن الحسنى وثياد الحسنى الجنة النظر إلى دفل الله عز أيضا في حديث أن يموسى بشعير قال رسوله صلى الله عليه وسلم جناد الفكتوسي أربع, أربع من ذاهب ابن القيمة عز الله بروف دي بيقول ذا بيتان في قول تعالى بخضر دي جمتان ذا بيتان بكل ما حوتان من حلع وآلية ومن بنيان وكذاك ايضا فضة ثلثان من منعب وبنيان وكل اوه فبيقول الجنان اربع اثنين ان Get down and get down. نص في القران النصوص المتواتره السنه المطهره تثبت طيب ما اه اصحاب الجميل اللي جنتهم بالفدة? اللي جنتهم الذهب هير الله في الجنة كل يوم ببكرة القشرة. اللي جنتهم بالك لا يشعر أقل بأهل الجنة منزلة أنها في العالمين أوتي مثل الموت. الجنة بس عديث عن أبدا ولا يفعل لكن لما بنعرف لكن الأساس فمنزع زيحة للنام وعد خلال جنة ده اللي خدنيه في النام وده فضل ربنا أقل أن يتكلم زيح لا يشعر أن أحداً في العالمين أوتي مثلما أوتي مش عزاياً أدامين نفسه مقصورة أو في النام. يبقى عزين الدولة نسوس الكتاب نسوس سمنا نشوف الصحابة الموطوع عن الصحابة منه أن أبا بكر تعالى عنه قرأ طوله تعالى في الآينات ذكرناها كفيرا للذين أحسنوا حسنى وزيادة قالوا ما الزيادة يا خليفة دهاء قال النظر الى وجه الله تعالى ويعدد من الافة فحارف شجر ثاني بتخليل السنة. قال عليه رضي الله عنه من تمام النعمة يقول الجنة والنظر الى الله ما في جننه عايشه في نقطه كده اللي بعد بصوا ده بقى ان مع كل منتخب جامعه يربعه اذا رفع له كل حتى لو كان ايه اقل والسدي والكعب وعينه برحمة الله تعالى أنه قال يعني في هذه الآية الذين حسن المسلم زيادة زيادة أن نظر إلى وجلين الثوجين إذا نظرنا إلى طبقة الأهمة الأربعة you're here. Let's Come on All right. يجون على غير الروح الادراك مش الروح الادراك معناه الاعاق والادراك بمعنى لا ترى اي في الدنيا وقول موسى ايه سلمني يا ربي اني اوج الى قال لم ترني يعني ما هو هذا في الدنيا سامع أبا موسى يحدث أنه سامعه طبعا دلوقتي Hvis ikke vold تذول على الوجه زي ما هنا لمارين الكون ويبقى وجه ربك يبقى صفه الذات يبقى وجه وكمان تذول على صفه الايه الوجه بقول انما ترى في وجه الله هنا لوجه الله يعتبر منطق وموش وبرضه كلمة الوجه تكلها على الايه؟ على الصفة التعبير لما يحتمل اكثر بالمعنى الوجه الالية اتصف الله بكمال وبكل معانية لا ببعض الصفة ولا ببعض ولذلك لما جينا نتكلم عن العظمة أو العلوم في علوه الذات وعلوه الخطر وعلوه المخافر والجرور نثبت لله تعالى هذا من التعبير الذي نذكره لذلك وردك back okay. here. بس انا قلت يبقى الرؤيه تثبت الوجه نثبت الوجه على ما يليت تعالى ليس شيء وهو السميع البصير ونقول لكم ستروا ربكم يعني ترون وجهه سبحانه ف قالوا نوسف الذي تعالى سفلت اليدين قال تعالى فوق يديه و بارتي يا لولو أو لو يدار يبقى هذا كمان في الخط ولله المثل العلم كيف تثبت لله تعالى صفة ناقصة فنثبت لله تعالى على ما يداره يداره ليس كمثله شيء وهو الصلاة المصير إنما الصلاة لما أشاء وقال ان الله تعالى يمسك السماوات والارض دون بعض ترى تطمئنها سر ما شاء الله انما السر اراد أن يخبر الناس ان صفه اليد معلومه فان كانت معلومه مش انا يعني ايه فغير لله يد ليست إذا يثبت اليدان على ما يلقل لا يتعلم اليدان ممكن تأتي بمعنى القوة ماشي لكن برضو تأتي بمعنى الصف اليدان تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى الصف والسماء بلنا بأيدي på søker av dette. Godt. Når det er فنثبت الله تعالى صفة اليد يومي فيه وجاي ايضا نفلد لله تعالى عام يا رب الى الاسابع. نحنش يدل. لله تعالى على ما ورد في السنة الانطهارة الاسابع. ففي الحليف ان الله تعالى يضرر السفاوكة. باتاً يابس أيضاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب الهباب باباً سعي من أصابر الرحمن كيفاش ولما جاء الهباب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إثباته إثباته صلى الله عليه وسلم ايضا اثبات الياء اثبات يدل ايضا على اثبات الانات قال الرسول صلى الله ربي في احسن صوره قال علينا بين السدين حتى شاء الله تعالى عادى بايه ليه بذاته سبحان ليس كمثله انت عارف ان الشغل ان ان تسمع الصوره تقوم تشبهها اللي في دماغك تقوم تعيش على الذكرا والقص ده خلت راسك في الكيفيه ذهنك وفي ذهنك مع النفيات التعطير تثبت الله تعالى وتثبت الله تعالى قصادك وتثبت الله تعالى قنامك على ما ينيه بذاته سبحانك لن يسكى بسره شيء وأفضل سميره البصر الإثبات هذه تدل على الاتباع إنه على وصف ربه بأرضي السباك فيجب عليك أن اتصفه بأرضه وتمسك عن كيفي يلقي السفة معلومة والكيف مجهورة الإيمان بها واجب سجود عن كفية واجب. مرتكب الحديثة من رضو مطهير المشيعة الاستعشرية يستطيع فيه منول لا هو ان الاول الرؤية <تصفيق> شو رسول انا من رضي والله عليك طيب هو جاسي البنات طب <تضحق> <تضحق> ده دول طب في نقعه وجالس سيدنا عليه الصلاه والسلام ان السلام قال لهم في الحديث شق الصبر كان ده أدعى أن هم يقولوا الحلوك لأن النبع الصلاة جاء وجمهين مرتين أو ثلاثة تكررت حكسة تشق الصدر فجاء هو صغير فجاء هو فتح صدره وأحد نصيب الشيطان وملأه بالحكمة ثم أغل قبل الاصوام والاعم بعض شق صدر صلى الله عليه وسلم في حادثه انما ان صلي قلبه حنونه وحكيم الله كراماً له، فهيأ للملقات الله للنزول الوحي لتنجيل اللسان ليصبح صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه من عناية إليه تعالى <تصفيق> بنذية لا تدر الحمد بل هي علامة على قوة الإيمان. وكلام مبي تعالى علامة على قوة الإيمان. فإنما صلى قال ما كان النبي صلى الله عليه لا في الحقيقة ولا في المناه إلا في الأرض. وهذا ان لا يرى الا لها. ماذا فهذا في اذباتها. المهمة. والحيات اللي. والحيات اللي. بصلاة والمعضاء. هل اللي الله عز وجل ولا هو من شبك هو? بعض الواقات المسورة سيد عيشان. بسعلكم. قال نور ومن لم يلقى إلا ويألهم من فما لهم نظم الدنيا تعالى ما أذبتهم نفسهم وما أذبتهم له تسوله صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشميل وبلا نفل ولا تعطيل لعمل الله ديو عالطس رزق الله تعالى القدر على ما في الحديث النار يملا الله تعالى الجنه من اهلها ومنام من اعيال فيسال النار فانا تقول فلا حتى يدعى رفض سبحانه وتعالى رجنه فيها فتكون قطر قطر قطر قطر دفع وحيانا نزبط القدم هذا مما مين يليد في سبحان لأن النص وعد فيه وكان إثباته إيه؟ القدر. على ما ينبه جلت في علاه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمد العبد بصفاته في اعضائه. من عاد لي وليهم فقد اذنته وما فإذا أمبتم كنت الذي يسمع به ويده التي يمتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سهلني لو أطينا ولئن استعجني لأو إذن الله تعالى يدد العبد لهذه القوة لأنه قوير البتين جمعين في أولا أعضا ننفي عن الله تعالى كل عين وننفي الله تعالى ما لا يليق بوصفه جنة فعلاء وننزل الله تعالى عن مشابهة المحروفين أولو ما ثلاثه ولذلك لما بنيجي بقى بقول إن الدعاء عبادة طيب من نادى عيوه عيى خلاك يا جبريد. يا محمد. يا فلان من الناس. دل هذا على قبيح الصنع وعلى الشرك. ليه? اولا لانه نادى على غيره. في الحقيقة بقى لان الابد الذي نادى على أخذ صفة أو صفات الله وجعل فزعم أن هذا العمل يسمع وزعم أنه قادر على أن وزعم أن له هذه الخاصية في كل زمن ومكان عن برد وعن قرد مع أن الله وماذا بقى إيه الصفات التي يمكن تكون لهم فقد جردهم من القدرة ومن السن هتجرون بعلم واتذرون أنسا الخارقين الله لا لذلك هنا الشر دعاء لله كان ماشي لكن كمان فيه إنه إثبات أو وصف بعض المخلوقين بصفات الله تعالى التي لا تلي إلا به جمع في أولاك ومن هنا كان الذب والتواف والنهر والخوف والرجاء كل الصفات التي اثبتناها الله تعالى العبد انفعناها للمخلوق يبقى زيادة على الشرك اللي وقف فيه فيه شركة تالي في الصفات هذا هو الأقبر من الأول وكلاهما يبقى يلعب العمر دي جلت فيه أولاك انا اكتفى إن الله بصور الله آخر <تكتشف> اخر حاجه اسمعت اخر حاجه اسمعت عايز في الاخر حلقه لا احنا عايزين مزيد يلا لا ان شاء الله عشان نعرف عشان نلم البيت الحاجات مثلا ممكن تعمل لنا اختبار ضوئي كده عشان نشوف